أما بعد فنستكمل بنشيعة الرحمن تبارك وتعالى التعليق على كتاب التمهيد الواضح في أصول الفقه وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي إلى التعليق على بعض المداحف المتعلقة بالسنة النبوية كدليل كدليل من أدلة الأحكام الشرعية عرفنا السنة النبوية أو السنة عموما نغة واصطلاحا ثم تكلمنا عن حجية السنة وأنها كالقرآن الكريم في استنباط الأحكام وهذا هو المبحث الثالث الذي تكلمنا فيه عن منزلة السنة من القرآن ثم تكلمنا بعد ذلك عن أقسام السنة باعتبار دلالتها على ما في القرآن وغيره وهي إما أن تكون سنة مطابقة أو مؤكدة لما جاء في القرآن أو تكون مبينة أو شارحة لما جاء في القرآن أو تكون مستقلة بإثبات بعض الأحكام وبينا هذه الجزئية في المبحث الخامس وهو هل تستقل السنة بالتشريع؟ أقلنا هذا واقع فلقد استقلت السنة النبوية بإثبات بعض الأحكام والوقوع دليل الجواز وزيادة ثم تكلمنا في المبحث السادس عن أقسام السنة باعتبار ذاتها وأنها تنقسم إلى سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية <تصفيق> بينا معنى السنة القولية وأقسامها ونبدأ الليلة إن شاء الله تعالى بالتعليق على القسم الثاني من أقسام السنة وهو السنة الفعلية قال المصنف الثاني أي القسم الثاني من أقسام السنة باعتبار ذاتها السنة الفعلية وهي ما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم والمراد بالفعل هنا عمل الجوارق خاصة غير القول وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بجوارحه قاصدا به التشريع هو السنة الفعلية وهي حجة كذلك أي كالسنة القولية يحتج بالسنة الفعلية ويجب التزامها والمصير إليها والعمل بها لعموم الأدلة الدالة على قجية السنة، ومنها مثلا قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، وقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة خسنة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله هذه الآية أصل كبير. في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله قال ولأن الصحابة كانوا يحتجون بأفعاله صلى الله عليه وسلم كما يحتجون بأقواله وما أكثر ما جاء من قولهم لقد رأيت رسى سلم فعل كذا استدلالا أو اعتراضا تمن الاستدلال قول عمر رضي الله تعالى عنه وهو يقبل الحجر ولولا لاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك فكان دليله على مشروعية تقبل الحجر الأسود هو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا غير رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر إذن استفاد من هذه السنة الفعلية مشروعية تقبيل الحجر ومنها الاعتراض قول عائشة رضي الله تعالى عنها لما سمعت بحديث يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة فقالت قد شبهتمونا بالحمر أو بالحمير والكلاب والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا على السرير بينه وبين القبلة مقتدعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأن سل من عند رجليه الحديث متفق عليه فهنا عائشة لما أرادت أن تعترض على حديث الماء اعترضت بسنة فعلية حصلت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذلك علي رضي الله تعالى عنه لما تكلم في مسألة المسح على الكفين وإن ظاهر الخف هو الذي يمسح دون باطنه قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهره ولكنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهره أو كما قال رضي الله تعالى عنه وهنا في مواقف كثيرة جدا استذل الصحابة بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم فصارت في الحجية كالسنة القولية قال ثالثا لأن العصمة شاملة لأقواله وأفعاله صلى الله عليه وآله وسلم هو كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا المشروع لا يفعل إلا المشروع قال لكن يختلف حكم الفعل باختلاف نوعه وأفعاله صلى الله عليه وآله وسلم تنقسم إلى خمسة أقسام كما بينا أقسام السنة القولية فنبين الآن أقسام أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأولها الفعل الجبلي وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة أو الفطرة والغريزة الإنسانية النوم والأكل والشرب والقيام والقعود ونحو ذلك فحكمه الإباحة بمعنى رفع الحرج وإن الإنسان ينبغي أن يراعي جبلته وفقرته في هذه الأمور أكثر من التشدق بمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهو في الحقيقة لم يفعل على سبيل التشريع وإنما فعله موافقة لفطرطه وغريزته الإنسانية أو ما جبله الله عز وجل عليه ثانياً الفعل العادي وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى عادة قومه كركوب الخيل والإبل والقتال بالسيوف والرماع ولبس العمائن المخنكة أو ذوات الذؤابة وإطالة الشعر يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الأشياء لأنها كانت مشفورة ومنتشرة في قومه وبني جنسه وهنا يخلط البعض فقل لا النبي صلى الله عليه وسلم اطال شعره اذا اطاله الشعر سنة لو قال سنات عادة لو قال سنة عادة لقمنا لا بأس به لكن المشكلة ان ينسبها الى السنة التشريعية ويرى ان ما فعله مستحبا وقد يسعى لإلزام الناس به وهذا هو الخطأ قال الشيخ نعسيمين رحمه الله تعالى في الشرط الممتع وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة ويمسح عليها ولكن هل لباسه إياها كان تعبدا أو لأنها عرف الجواب الثاني هو الصحيح أي أنها عرف واتباع العرف في اللباس هو السنة ما لم يكن حراما لأننا نعلم أن الرسى سلم إنما لبس ما يلبس الناس والإنسان لو خالف ما يلبسه الناس لكانت ثيابه ثياب شهرة يعني يسيء من حيث يظن الإحسان أو ينسب إلى الشرع ما ليس منه أو ينسب إلى نفسه من المحامد والمفاخر ما لا يستحقه يبقى هنا بنقول إن النبي صلى الله عليه إذا فعل الشيء باعتباره عادة أو عرفا درج الناس عليه فهذا حكمه الإباحة أيضا ما ضرورة مراعاه عرف بيئته وزمانه ما لم يخالف شرعا ما لم يخالف شرعا في ذلك قال ابن مفلح رحمه الله تعالى في اطاله الشعر وفرقه وينبغي ان يقال ان لم يخرج الى شذره ركزوا معي هذه القيود لالا نمسد الى الشرع ما ليس منهم قال رحمه الله وينبغي أن يقال في إطالة الشعر وفرقه وكذا إن لم يخرج إلى شهرة أو نقص مرؤة أو ازدراء بصاحبه يعني كان عندنا في نصر مثلا في وقت من الأوقات الذي يطيل شعره يقال عنه خنافس نسبة إلى هذه الكنتساء حيوان المستقذر هذا فإذا كان الأمر كذلك وإن الناس في هذا الزمان أو في هذه البيئة يحقرون هذا الفعل ويزدرون صاحبه يبقى لا ينبغي أن يفعله بغربة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله مراعاة لعرف بيئته وزمانه فنحن كذلك ينبغي أن نراعي عرف البيئة التي نعيش فيها ولا يجوز أن نخرج عنها إلا إذا كان هذا الشيء ممنوعا شرعا ولو كان مكروها فقط لا نفعله قال يبقى هنا إن ينبغي أن يقال في إطارة الشعر وطرق إن لم يخرج إلى شهرة يؤدي بشهرة تاعله أو نقص مرؤة أو ازدراء بصاحبه ونحو ذلك كما قالوا في اللباس طب هم ألو في اللباس هذا الكلام مش في الشعر فقط لا وفي اللباس ايضا قالوا لا ينبغي الخروج عن عادات الناس الا في الحرام قاله ابن عقيم وقال ابن عبد القوي في المنظومة ويكره لبس فيه شهرة ويكره لبس فيه شهرة لابس قال السفرين بمخالفة زي بلده ونحو ذلك لأن لباس الشهرة إنما يزري بصاحبه يجعل الناس يصدرونه ويحترونه وينقص مرؤته وفي الغنية للشيخ عبد القادر من اللباس المنزه عنه كل لباس يكون به مشتهرا بين الناس كالخروج عن عادة بلده وعشيرته فينبغي أن تلبس ما يلبسون لألا فينبغي أن يلبس ما يلبسون لألا يشار إليه بالأصابع ويكون ذلك سببا إلى حملهم على غيبته فيشركهم في إثم الغيبة له وذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه رأى رجلا لابسا بردا مخططا بياضا وسوادا فقال ضع هذا يعني اخلعه والبس ثياب الناس او قال والبس, والبس لباس اهل بلدك ضع هذا الثوب الغريب على البيئة التي نعيش فيها والبس لباس اهل بلدك وقال ليس هو بحرام ولو كنت بمكة او المدينة لما عبت عليك أو لم أعب عليك فهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام أهل السنة يمسح رجلا لبس لباسا غريبا عن البيع التي يعيش فيها أن يخلعه وقال له لا أقول لك إنه خرام ولو كنت بهذا اللباس في مكة أو المدينة اللي معروف هذا اللباس عندهم ما كنت عدت عليك لكن أنا أعيب عليك هنا إن اكتخالة البيئة التي تعيش وسطها بزي أو إطالة شعر أو مشة معينة أو غير ذلك ما لم يدل على استحباب هذا الفعل دليل شرعي ودى النوع الثاني من أنواع السنة الفعلية يبقى شيء يقعل الإنسان على مقتضى جبلته او غريزته الانسانية يحب ايه ويكره ايه يمشي ازاي يتحرك ازاي ينام ازاي كل هذا ما لم ترد به سنة فالاصل فيه الاذاح كذلك الفعل العادي وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تأسيا بعادة قومه وما تعارف عليه فهذا ايضا مباح لكن بقيد إن يراعي الإنسان هل هذا الشيء معروف في بيئته وعند أهل زمانه أم لا ولا يجوز له أن يخالف سمت أهل بيئته وغرفهم إلا فيما أمر بمخالفتهم فيه النوع الثالث الفعل الخاص به صلى الله عليه وآله وسلم وهو ما دل الدليل على اختصاصه صلى الله به كالوصال في الصيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل وينهى عن الوصال فيعلم من ذلك أنه خاص أو أن هذا الحكم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم وتذلك الزواج بأكثر من أربعة نسوة وحكمه عدم جوازه بالنسبة لنا لكن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل الأصل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكلف تسائل الأم وما اختص به من بعض الاحكام الأحكام بد أن يقوم الدليل عليه من ذلك مثلا قوله تعالى هو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم قال امرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين اذا كن وحدة تهد نفسها لواحد هذا لا يجوز الا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقوله تعالى خالص لك من دون المؤمنين والأمثلة التي ضربناها من إذاحة الزيادة على أربع أو على أربع نسوه له صلى الله عليه وسلم في الزواج وكذلك الوصال ونحو ذلك من الأمور التي افتص بها النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يشاركه فيه أحد ولكن كما قلت لابد من دليل لإثبات الخصوصية النوع الرابع الفعل البياني أو الامتثالي وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا للقرآن أو امتثالا له كأدائه للصلاة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الصلاة كيفية الصلاة بالقول والفعل وقال صلوا كما رأيتموني أصلي إذن فعل هذا هو بيان للصلاة المشروع قال وحكمه حكم أصله لأن البيان حكمه حكم المبين الحقيقة إن البيان بالفعل واقع على ما هو واجب كالركوع والسجود في الصلاة وعلى ما هو مندوب كرفع اليدين ووضع القدمين ووضع اليمنى على اليسرى هذا كله فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم <تصفيق> فمجرد الفعل النبوي لم يحل أن يحول المندوب فيها واجبا وإنما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الكاملة، طيب نعرف الواجبات والمستحبات كيف نعرفها من خلال الأدلة الأخرى. ويبقى هنا نقول إنه من أراد الصلاة الكاملة فليلتزم ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويفعله. لكن من أراد التفصيل بحيث يفرق بين الأركان والواجبات والمستحبات. والمباحات وكل ده حاصل في الصلاة يبقى عليه الرجوع إلى الأدلة الأخرى في الباب النوع الخامس الفعل المبتدأ المجرد ويسمى بالفعل المرسل وهو ما فعله نبسلم اكتباءا وتجرد عن الأوساف الس وتجرد عن الأوساف السابق عن فلا نستطيع أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بمقتضى جبيلة أو الغريزة الإنسانية يعني ولا نستطيع أن هو نقول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مراعاتا للعاده وعرف البيئة أو إنه فعله خاصا به لا يوجد دليل على أن خاص به، وليس هو بيانا لواجب أو شيء وارد في القرآن الكريم. اختلف العلماء في حكمه، فمنهم من قال إن واجب، وهذا في الحقيقة بعيد لأن الأفعال أقصى حاجة أن يقال فيها مستحب، والثاني الندب بالقول الثاني. والثالث الوقف والرابع التفصيل وهو الرابع نذكر مثال غير المثال اللي ذكروا هنا المصنف وهو ما ثبت في الصحيحين من نجوله صلى الله عليه وآله وسلم المخصر ده اسم موضع بين مكة ومنى. اختلف الصحابة في هذا النجوة خصوصا بعد ما نفس الله عليه وسلم قال لهم خذوا عني مناسككم طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل واستراح هو ومن معه في هذا المكان اللي هو المحصب ويقال له الأبطح هل نزل باعتبار ان في خصوصية لهذا المكان بحيث نريد ان نحصل فضيلة النزول في هذا المكان ولا نزل لسبب اخر الصحابة اختلفوا في هذه المسألة فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يراه سنة وكان يقول التحصيب سنة طالب النبي صلى الله عليه وسلم نزل في المكان ده مسترح فيه هو ومن يبقى احنا ننزل فيه ونستريح فيه وكان ابن عباس يقول ليس التحصيب بشيء لو نزل المحصب يعني إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هو صادف إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد إن يستريح ويريح منعه هذه الفكرة خطرت على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان فقال لهم يلا رايحهم دون أي اعتبار لميزة أو فضيلة لهذا المكان وعائشة رضي الله تعالى عنها كانت توافق ابن عباس فتقول نزول الأقطع ليس بسنة إنما نزله رسولنا سلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج يعني مكان واسع هياخد الناس كلهم بحيث لما يقول يلا جمعا يتحرك يتحرك الجميع بلا مضايقات أو مزاحمات أو نحو ذلك. فهنا لأنه ده فعل مجرد ما نقدرش نقول إن هو له سبب نعلوم الجبيلة أو العادة أو الخصية أو البيان. فهنا يختلف الصحابة أو يختلف الفقيه. عن فقيه آخر في توجيهه لهذا الفعل هل هو متعلق بالسنة أو خارج عنه فهنا الشيخ بيقول إن الأولى أن نقول بالتفصيل فإن كان الفعل مقرونا أو مصطوبا يعني بأمارة الطاعة والقرب فيفيد الاستحباب يعني لو استشعرنا من خلال الفعل إن نفسا لم فعله يريد التقرب به إلى الله عز وجل فنقول إن يفيد لاستخدام ومثاله طرق النبي صلى الله عليه وسلم للابتكاء في الأكل فقد اقترن به قرينة إرادة التواضع فالنفس الله قال إني لا آكل متكئة إنما آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد فهنا فيه معنى شرعي حمل النبي صلى الله عليه وسلم على ترك الابتكاء حال الأكل فصار الأمر مشروعا وصار هذا من المشروع طيب إذا تبين لنا أن فيه نوع قربة يعني إرادة التقرب إلى الله عز وجل خلاص بنقول عليه مستحب لم يظهر لنا هذا الوجه هنقول أن الأصل الإباحة ولهذا قال وإلا فالإذاحة لأنها الأصل المتيقن وإذا تعارض أمر متيقن وأمر مشكوك فيه فالعبرة بالمتيقن لأمن اليقين لا يزول به الشك قال مثال حل الأزرار من الثياب فإنه فعل مجرد لم تدل قرينه على قصد القربة على قصد القربة به يعني معاوي بن قرة رضي الله تعالى عنه حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو وابنه فوجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حل أزرار قميصه فكان معاوي بن قرة رضي الله تعالى عنه بعد ذلك لا يزرر قميصه أبدا لأن وجد النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لكن هذا من فرق المحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا نقول انه طالما ان النفس سلم فك ازرار قميصه او حل ازرار ثيابه يبقى السنة ان احنا نحل الازرار لانه لا يظهر فيها معنى القربة او طلب الثواب من الله جل وعلا وعلى هذا بنقول إن بد من النظر إلى الحامل للنبي صلى الله عليه وسلم على الفعل فإن كان الحامل هو التشريع يبقى هذا العمل مشروع وإذا كان الحامل له الجبلة أو الغريزة الإنسانية يبقى هنا بنقول يجب ينبغي, ينبغي لكل إنسان إنه يراعي طبيعته وغريزته الإنسانية ولا يتكلف مخالفة ذلك طيب إذا كان دا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو المعهود أو المعروف أو المعتاد في بيئته فبنقول هذا أيضا يرجع فيه إلى المعروف أو المعتاد في البيئة أو الزمان الذي يعيش فيه الإنسان ولا يندب أن يخالف هذا العرف أو هذه العادة إلا لمبرر شرعي وإذا كان الفعل بيانا لحكم أتى في القرآن الكريم أو مجمل جاء في كتاب الله عز وجل فبنقول إن هذا الفعل يدل على المشروعيه التي تدور بين الوجوب والاستحباب والإباحة ونعرض درجة المشروعية من خلال الأدلة الخارجي، وجدنا قول أن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر به ولم يصلف صار، مستحب لأنه لم يرد به أمر والفعل المجرد يدل على الاستحداث، بل فعل البيان. ثم يأتي بعد ذلك الفعل المبتدع. الذي لا ندري لماذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم او يحتمل ان يكون فعل لسبب لا ندركه فهنا بنقول حكمه ايه اذا تبين لنا انه فيه جانب للتشريع ارادة الثواب على هذا الفعل فبنقول عليه مستحب وإلا فهو مباح قسم الثالث السنة التقريرية وهي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار لكل أمر علم به تركه الإنكار على من أكل لحم الضب على مائدته يعني قدم للنبي صلى الله عليه وسلم على مائدته ومعه بعض الصحابة ضب فتركه النبي صلى الله عليه ولم يأكل منه فاشتره أسامة اشتره خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأكله والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بحرام وإنما يعني عفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه لأنه لم يكن من طعام قومه فهنا بنقول إن ده كون سلد بالوليد أكل الضب على نائدة النبي صلى الله عليه وسلم وينظر ولن ينكر عليه فهذا مباح وكسكوته عن لعب الحبشة وكسكوته مثل ثاني سكوته صلى الله عليه وسلم عن لعب الحبشة بالحراب في المسجد يوم العيد لو كان هذا اللعب من ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت ولقال إنه ممنوع لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاج ولذلك قال وحكمها هي للسنة التقريرية الجواز حقيقة السنة التقريرية على درجات زي ما قيمنا إن السنة القولية أقسام وكذلك السنة التعلية كذلك أيضا السنة التقريرية على درجات أعلاها أن يقترن بالإقرار هذا هو عدم الإمتار الثناء على الفاعل ومدح فاعله كقوله صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم جعلوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بالسوية فهم مني وأنا منهم فمجرد قول صلى الله عليه وسلم فهم مني وأنا منهم فهذا يدل على استحباب هذا الشيء لأدل ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه فهنا ارتفعنا من الجواز إلى الاستحباب الدرجة الثانية. من درجات السنة التقريرية أن يساعد على العمل ويقوم فيه بدور يعني يشارك اللي بيعمله كحفره صلى الله عليه وسلم الخندق مع اللي كانوا بيحفرهم أو قيامه صلى الله عليه وسلم مع عائشة لتنظر إلى الحدشة وهم يلعبون في المسجد فالنبس صلى الله عليه وسلم هنا وقف ليستر عائشة عن أعين الحدشة الذين يلعبون وعائشة هي تنظر إليهم من فوق كتف النبي صلى الله عليه وآله وسلم مراعاة لصغر سنها وأنها تحب الله ونحو ذلك الدرجة الثالثة أن يفعل أو أن يفعل الفعل به صلى الله عليه وسلم فيقره كقصة أبي سعيد في رقية الذي أن يفعل الدرجة الثالثة أن يفعل الفعل به صلى الله عليه وسلم فيقر كتطيب عائشة له لإحرامه فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد الإحرام جاءت عائشة رضي الله تعالى عنها بطيب ووضعته على مطرق رأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن ينوي الدخول في النصر وكذلك أيضا كانت ترجله صلى الله عليه وسلم وهي حائط فكون النبي صلى الله عليه وسلم سمح لعائشة أن تفعل هذا وذاك إذن هو مباح ودرج من درجات السنة التقريرية ومثله أن يستحل ما حصل من الفعل يعني لو الصحابة عملوا شيء وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله فعلنا كذا فقال لا بأس به ولو كنت معكم لشاركتكم مثلا كقصة أبي صعيد في رقية اللذيذ لما جاء الصحابة واختلكم هذا رجل ندغ لبغته عقرب فسأل الصحابة هل فيكم راقم فقام أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه واشترط لكي يرقيه أن يعطيهم شيئا فلما رقاه أعطاه فتوقف الصحابة عن الاستفادة بهذا العطاء حتى جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقصوا عليه القصة فقال إن أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله جل وعلا وكذلك أيضا لما كان الصحابة رضان الله تعالى عليهم مع أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنهم في غزاه ونفد طعامهم ألقى لهم البحر بسمك كبيرة يقالها العنبة فالصحابة اختلفوا هل هذا حكم حكم السمك المعروف ولا مختلف ولا كذا فهنا توقفوا عن الأكل منه حتى جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وطبعا أكل منه طائفة من الصحابة فلما جاءوا قصوا الخبر على النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم هل بقي معكم منه شيء فقدموه إليه فأكل منه صلى الله عليه وآله وسلم فدل ذلك على أقراره لإباحته ثم يأتي من بعد ذلك أن يسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الفعل مع الاستبشاء وإظهار علامات الرضا بضحك أو اتسام أو نحو ذلك ومنه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال دخل علي النبي صلى الله وسلم مسرورا تبرك أسارير وجهه لأن طبعا سبب هذا إن بن زيد رضي الله تعالى عنه كان نائما بجوار أبيه زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه كان أصله أسود زي زي يعني كان أصله أسود جدا وأبوه أبيض فكان البعض يتشكك في نسبه حتى جاء رجل نبلجي يعرف أو يوصف بالقائف والقائف هذا هو اللي بيضيب النسب بالشبه يعني ينظر في الشخص ده فقل هذا ابن ذا لقوة الشبه بينهم فمر هذا المدلج على أسانة بن زيد وأبيه رضي الله عنهما وقد انتشفت أقدامهما مع أنه أسود جدا وده أبيض جدا فقال أشهد أن هذه من تلك فسعد النبي صلى الله عليه وسلم من عرب كانت تقدر هذه المسألة ويقرون بها ف. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا على عائشة بهذا الصميع فدل على أن القافة هذه مشروعه بإقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن ينبغي المحطات لأنه ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يظهر نوع من البشر اتقاءا لفحش من يقابله وكما قال مدسلم إن شر الناس منزلة عند الله من تركه الناس اتقاء فخشه لكن هذا في الحقيقة خلاص يعني لم يعد علوما بالنسبة لنا فبنقول الأصل إن ما أظهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم البشر والسعادة إنه إقرار له وآخر مرتبة من مراتب الإقرار أن يسكت سكوتا مجردا يعني يرى أحد الصحابة يفعل شيئا ويسكت كما صح على بعض الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما صلى بأصحابه بعد أن تيمم وكان جنوبا كانت مسألة جديدة على بعض الصحابة فشكوا ذلك إلى نبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمر أصليت بأصحابك وأنت جل، فقال يا رسول الله ذكرت قول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيم لم توصليت فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلق، فدل ذلك على اقراره لهذا الفعل الصادر من عمر رضي الله تعالى عنه. ومن يندرج تحت السنة التقريرية أن يقع الفعل في زمانه. صلى الله عليه وسلم ويكون مشهورا لا يغفى مثله في العادة أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فصلاة معاد بقومه العشاء بعد صلاته مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطبعا اختلاف المية لأن معاد كان يصلي متنفلا لأنه صلى الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز له إن ينور فريض مرة مرة فكانت صلاته بقومه ينافل له وفريض لقومه حدث هنا اختلاف النية بين الإمام المأمومين والنبي صلى الله عليه وآله وسلم علم بذلك في قصة الرجل اللي كان يصلي خلف معاد فلما أطار معاد الصلاة خرج من الصلاة وصلى وحده وشكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له أفتان أنت يا معاد من أمّى فليغفف. النبي صلى الله عليه وسلم هنا عرف إن معاذ رضي الله تعالى عنه كان بيصلي بقومه مع اختلاف النية فدل ذلك على إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون الإمام مخالفا للمأمومين أو العكس في نية الصلاة فيصلي الإمام نافلا ويصلي من وراءه فريضة أو العكس فهنا بنقول أن هذا الأمر وقع معاذ يصل بقوم ويصعب جدا أن هذا لا ينقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطالما أنه لم يعلق أو لم يمنع معاذ من هذا الفعل إذن هو مشروع طيب قد يقع الفعل في زمانه صلى الله عليه وسلم وليس مضمناك الاشتهار في العاد فلا يضر. هل علم النبي صلى الله عليه وسلم به أم لا فهذا عند طائفة من العلماء ليس بحجته والأصح أنه حجة ما لم يعارب بمص أقوى منه لأن الله تبارك وتعالى مطلع جبريل عليه السلام ينزل بالوحي فلا يتصور أن يقر على باطل إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بهذا الأمر لم يبلغه لكنه حصل والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال بين الصحابة والوحي يتنزل عليه طيب الله عز وجل يعلم إن هذا حدث أو لم يعلم قولاً واحداً يعلم كل شيء وبالتالي لو كان هذا الفعل غير مشروع لجأ جبريل وقال يا رسول الله فلان من أصحابك أو بعض أصحابك يفعلون كذا وكذا وهذا لا يجوز. لأنه إذا كان جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة ليخبره أن بنعله أذن أفلي يقول الأولى إن لو الصحابة عملوا شيء بعيد عن عين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان مخالفا إن يجي جبريل ويقول يا رسول الله فلان من أصحابك أو بعض أصحابك يفعلون كذا وكذا وهذا لا يدوز هذا لا شك أولى والصحابة رضو الله تعالى عليهم كانوا يعتبرون أقرار الواحد ولو في الأمور التي لا يمكن أن تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالنقل فنعتبرونه تشريعا ومن ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل يعني إيه الرجل يأتي أهله فإذا قرب الإنزال نزع وأنزل خارج المحل فهو بيقول لو كان يعني يريد أن يقول جابر لو كان هذا الفعل ما حيني ده لا يطلع عليه إلا الله عز وجل أو واحد روح يقول يا رسول الله أنا بعمل كذا ما حصلش إن حد راح قال يا رسول الله أنا بعمل كذا وإنما استدل الصحابة على جوازه بإنه لو كان ممنوع والله عز وجل مطلع على ذلك جاء جبريل وقال يا رسول الله إن بعض أصحابك يعزنون عن نسائهم وهذا لا يجوز فيأتي في النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنتم تفعلون كذا أو لعلكم تفعلون كذا وهذا لا يدوس وعليه فبنقول إنه سواء كان الأمر مشتهد أو غير مشتهد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم طالما حصل في زمن نزول الوحي يبقى الأصل إنه إقرار إما إن إقرار الرب تبارك وتعالى وإما إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه لا يتصور إنه الله عز وجل أو الوحي يقر الصحابة على باطل أو ممنوع القسم الثالث أو يعني هناك أيضا مما يدخل تحت السنة التقريرية أن يكون الشيء مما جرى به عرف الناس زمن التشريع ولم يأتي من الشارع فيه أمر ولا نهي فهو تقرير من الشارع لعدم حكم ومن ذلك أن الناس كانوا يتخذون الخيل، يعني كان معروف عندهم اتفاق الخيل للزينة والركوب وقضاء الحوائج ونحن ذلك ولم يعطي أنهم كانوا يخرجون عنها الزكاة ولو كانوا يفعلون لحفظ ذلك فحيث لم يأتي فيه شيء دل على أن السنة ألا شيء فيه ومن ذلك أيضا مسألة المضاربة كان معروف أنه في رحلة الشتاء والصيف يخرج أبو سفيان أو كبير من كبراء قريش وقد أخذ أموال الناس بحيث يتاجر فيها ويرد عليهم أصل المال بجزء من الربع هذه المضاربة كانت معروفة قبل الإسلام واستمرت بعد الإسلام دون نكير من الرسول الله صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على أنها مشروع مسألة الختام ختام الإناث لو لم يرد فيها إلا إن كانت معروفة عند العرب وكان موجود متخصصات في مسألة الختان هذه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعهن ولم يقل إن هذا لا يجوز لكفى دليلا على مشروعية ختان الإناء كلنا عارفين قصة عمزة رضي الله تعالى عنه في إسلامه لما جاء وقال ابن أم النار مقطعة البذور أتحاد الله ورسوله فهنا في مرأة كانت مخصصة لمسألة خض النساء أو ختام النساء فما هذا لم يرد في الشرع نهل يبقى إذن هذا الفعل مشروع وأقل درجاته الإباحة أقل درجات مشروعيته الإباحة فهذا كل داخل في السنة التقريرية وهي درجات كما قلت ودرجات متفوتة ويندرج تحتها أن يقع الفعل في زمن الوحي سواء اندلظ النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يبلغه فمجرد سكوت الوحي عنه هذا دليل شرعيته أو كان هذا الفعل من نعتاده الناس على زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يمنع منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأخت مليكة تقول لماذا طرك هذا الفعل في وقتنا الحالي إلا وقتان المرأة الحقيقة يعني هذه مسألة ترجع إلى الحرب الشرسة على بعض السنن النبوية بحجة من التقدم العلمي يأباها أو يرفضها أو فيها نوع من الإساءة للمرأة وغير ذلك لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع اللهم إلا أن تأتي الطبيبة وتقول إن هذه المرأة ليس عندها شيء يستحق القطر فعندئذ نقول سقط عنها هذا الحكم تكلم بعد ذلك في المبحث السابع عن تقسيم السنة باعتبار طريق ربها إلى سنة متواترة وسنة آحاب سيأتي ان شاء الله الكلام على هذه الجزئية في اللقاء المقبل بإذن الله تعالى حتى يكون الكلام متصلا بعضه ببعض وبذلك انتهي التعلقنا على أقسام السنة النبوية قولية والفعلية والتقريرية ده في أي سؤال قردوا أن يطرح في خلال البقاءة الباقية إن شاء الله أخونا سليم يقول هالطرق الواجد يفسد العبادة مثل على قول الفقهاء الذين قالوا ان الاقتصال واجب يوم الجمعة هل عندهم الصلاة غير مقبولة الآن الرجل لم يأتي بالواجب لأن الأمر للوضوء برك الله فيك هناك فارق بين الواجب والشرط والركن فالواجب كما سبق أن بينا هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام والحك والشرط والركن يلزم من عدم كل منهما العدم لكن الواجب قد يترك ويكون المرء مسيئا ولكن ليس هذا الواجب من شروط أو أركان العباد فتصح العبادة مع الإث فهنا نقول إنه لو سلمنا بقول من قال بإن الاغتسال يوم الجمعة واجب فهذا الرجل الذي صلى بلا غسل يعني اكتفى بالوضوء فقط وصله نقول هذا صلاته صحيحة لأنه أتى بشرطها وهو الطهارة وهو الوضوء فقط وأبداها على الوصف الذي شرعه. الله جل وعلا فتكون صلاته صحيحة له أجر صلاته وعليه إثم تفريقه في الغسل لو يوم الجمعة لو قلنا بمجوبه لكن ممكن تقول لي الواجب المطروك داخل العباد يعني لو قلنا مثلا أن التشاهد الأوسط واجب التشاهد الأوسط واجب ولا جزء من الصلق فهل لو تعمد إنسان تركه وده جزء من الصلاة كما قل داع اللي فيه الكلام لأنه جزء من الصلاة وتعمد تركه يبقى كأنه تعمد الاتيان بالصلاة على غير وجهها الصحيح ويكون بذلك داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يبقى هنا انترأ دين واجب داخل العبادة وواجب خارج العبادة لخارج العبادة نقول طرق يقتضي الإثم فقط أن من لداخل العبادة انتركه عامدا فعبادته تبصد تركه سهيا فلا شيء عليه وعلي أن يجبر ذلك بسجود السهو في الصلاة والله أعلم. تقول الأتى ببعض السنن النبوية في وقتنا الحالي هل يعتبر من المقربين أم يجب الاتيان بكل السنن النبوية؟ سبق قبل ذلك نحن فرقنا بين السنن وقلنا إن السنن درجات فهناك السنة المؤكدة أي التي واغب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها وهذه ينبغي لمن أراد التأسي الحق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتي بها ولا يتركها ثم هناك سنة جير مؤكدة التي فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتركها طارة فهذا لا حرج على الإنسان إن يفعل ويترك وإن كان الأولى أن يأتي بها دائما لينال هذه المنزلة المذكورة في قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه والنبي صلى الله عليه وسلم ربما ترك الشيء وهو يحب أن يفعل مخافة أن يفرض على أمته ونحن في مأمن من هذا وبالتالي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أحياناً وتركه أحياناً الأولى المحافظة عليه ليستكثر الإنسان من الخير ويبلغ مرتبة المقربين هذه اللهم إلا أن يكون عالما ويخشى إن واغضب على هذا الشيء أمام الناس إن يعتبرونه واجبا فعندئذ نقول ينبغي أن يتركه بعض مرة لكي يعني يعلم الناس أنه ليس بواجب أو حكم والله أعلم. تقول لا يشك على الناس نعم يعني هو الآن لو في رجل محبوب والناس يتبعونه ويتسوون به، واستشعر إن هو. لو فعل هذا الشيء دائما وأبدا الناس هتبعوا عليه ويترتب عليه مشقة على هؤلاء القوم ينبغي أنه إما أن يفعله بعيدا عن أعينهم أو يتركه بعض المرات أو يخفف فيه بعض مرات بحسب ما يراه مناسبا لبيان الحق بالنسبة للناس لأن إحنا لو تركنا سنة أخف من أن ننسب إلى الشرع ما ليس منه طيب بارك الله فيكم سبحانه وتعالى نشهد أن لا إله إلا أنت طيب أخونا سلم يقول ماذا يعني الواقف يعني إيه الواقف مش عارق أرجو البيان سليم حتى أجيبك سريعا كل ماذا يعني الواقف ولتقصد التوقف سلين انت قلت ماذا يعني الواقف تقصد ايه بكلمة الواقف وفي اي باب تقصدها او يعني احنا اللي تكلمنا عنه هنا اللي جاء في وسط كلامنا انه السنة التي لم يعرف وجهها يتوقف فيها يعني احد الاقوال التوقف هل تقصد هذا ولا تقصد غيره ما بيّن تبارك الله فيك فكذلت لي واحد واحد طب انا عمليه بأس واحد واحد دي هل تعمل الكلام الذي ذكرته الآن ولا تسأل عن شيء تاريجي طيب اذا كنت بتتكلم على مسألة التوقف فقصد مسألة التوقف يعني العالم يتوقف في القول بأن دي سنة أو ليست سنة سنة تشريعية أو ليست سنة حتى يظهر له الدليل اللي يجعله يريح أنه كذا أو كذا التوقف يعني الوقوف حتى يتبين وجه الحق له تقول أنا متوقف في هذه المسألة يعني لا أدلي فيها بدلوي ولا أتكلم فيها لأن الأدلة المتعلقة بها ليست عندي أو غير واضحة في رأسي طيب سبحانك الله ورحمةك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته